والنصر والعز لنا الله بقوته معنا وجمعوا التوفير في جتمعات كتهدمنا لن تهزمنا لن تهزمنا النصر لنا والعز لنا والله بقوته معنا وجمعوا التوفير في جتمعات كتهدمنا لن تهزمنا لن تهزمنا, لن تهزمنا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 بِقُوَّةِ هِمَّتِنَا مَجْمُوعُ كِبَارِ قَلِجٍ تَمَّ كَأَنَّنَا لَنْ فمساجدنا ومآذننا ومفاوزنا ومدائننا فمساجدنا ومآذننا ومولوزنا ومدائننا لا دمع ولا حزن وأزى صيحي ودعناه الحزن فنران الثورة شامخة كالطوف تغذي ثورتنا واجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا يا جند الإسلام سلمتم أنتم أحفاد محمدنا يا جند الإسلام سلمتم أنتم أحفاد محمدنا لو أن أشاو سحّضين شهدوا أفعال رجالتنا لو أن أشاو سحّضين شهدوا أفعال رجالتنا لطجّل صلاح وأعلنا لطجّل صلاح و يا رجال لنصرتنا لنصرنا الأحزننا الله بقوته ما نا وجمول قد تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا النصر لنا والأحزننا بقوته ما نا وجمول قد جتمعات كي تهزمنا لن تهزمنا Mönten vi mana Müntensi bana Mütar